فالحق والحق أقول لأم لأم جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألون عليه من أجوب وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر من عالم ولا